فَكَفَسْتَمِعْ مَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ تشع فلا يخط تنك عنها من لا حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى والظم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غيسور ياك من آياتنا الكبرى إذهب إلى في العون إنه طراب قال رب شح لي قد لي ويستل لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيراً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 تَسُؤُلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أُوحِيَ إِلَىٰ أُمِكَ مَا يُوحَى أَنْقَذْتِهِ فِي التَّابُوتِ فَقَدْ فِيهِ فِي الْيَمْمِ فَالْيُلْقِيَ الْيَمْمُ بِالْسَّاحِفِ Ya Azza wa Jalla, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَتُفْنَعَ عَلَى عَيْنِ إِذْ تَمْشِي أُخْدُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى مَنِّ يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى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 وَأَصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ خاف إنني معكما أسمع وأرى فأتيهم فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بأ Surah <todic> al فأخرجنا به أشواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في لقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا. قال: جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلا نأتيك بسحر مثله. فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا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 عذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرون فَتَجْمَعُ الْمُثُلَا فَأَجْمَعُ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُونُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى قَالُوا من ألقى قال بل ألقو. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف. القف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمن Qadhi' an a'idiyakum wa arjulakum min khilaafin, ولا أخلبانكum, ولا أخلبانكum fi juzu' al nahl, ولا تعلم, ولا تعلم نأي فطرنا فطضما فطضما الله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما إنه من يأتي ربّه مجرّم فإن له جهن فإن له جهن ما لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك فاولائك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري النار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكى ولقد أوحينا فادفعهم فرعون بجنوده فرشهم من اليم مما رشهم واضل فرعون قومه وما هدا يا بني طَغَا هَوَاهُ وَإِنِّي رضا. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فرجع موسى إلى قومه ربانا سفا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 بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزرا من زينة القوم فقلفنها فكذلك القسامرين فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم الاقدم قال لهم هارون من قبل يا قوم انما خطئتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن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 قُل اللهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذكرا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 يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَنِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا في وجوه للحي القيوم وقد خاب من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 وباء اليك وحي وقر رب زدني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذا قلنا للملا تَسْجُدُوا لَآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَطَ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 فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى ثم جتابه ربه فتاب عليه وهدى وَلَهَبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ نِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك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 من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك آيات لأولنها ولو ل كلمة سبقت من ربك لكان لثامن وأجل مسمى اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آمن فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ثهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيها رزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا قبل أن ذل ونخاف قل كل مترابط فترابط فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى